سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاه والسلام الزمما فان الجنه تحت قدميهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ويجب عليك ان تكون باب خير لكل احابك اذا حدثت قطيعه بين بعض الاقارب كن مفتاحاً للخير مغلاقا للشر حاول أن تصلح بين أقاربك أبذل نفسك في الصلح بين أقاربك أبذل جاهك أبذل مالك أبذل وقتك حتى تصلح بين أقاربك ياك أن تكون باب شر على أقاربك ياك. إياك أن ترفع كلام هذا في هذا وكلام هذا في هذا بل حاول أن تصلح إذا سمعت خيرا زد فيه وإذا سمعت شرا اكتمه. ولذلك في الحديث الصحيح ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس حاول بكل ما أوتيت من جاه ومال وجهد وعمر أن تصلح بين أقاربك أن تحسن إلى أقاربك في الدنيا والآخرة عظيم حقهم عليك بعد حق الأبوين وحقهم في الحقيقة من جنس حق الأبوين وهذا هو ثمرة معرفة النسب في الحديث اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم قفوا نعرف أنسابنا لا لنتفاخر وإنما لنصل بها أرحامنا اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم قفوا لأن بعد هذا لا فائدة منه لا فائدة منه.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 ان الله عليم خبير عليم بنا ومن خبير بنا ومنه سبحانه وتعالى لا نتعلم انسابنا ليفخر بعضنا بعضنا على بعض الله وانما نتعلمها لكي نصل الى الغايه وهي ان نصل ارحامنا ان نصل ارحامنا فقط هذه الغايه ولذلك والله إني لأعجب لا إذا سألت بعض الشباب متى عهدك بأعمامك يقول والله ليس لي بهم عهد متى عهدك بأخوالك يقول والله ليس لي بهم عهد كن بعيدون عنا في مدينة ثانية يقول هذا ليس بعذر التلفون موجود السيارة موجود الطائرة موجوده الأمور متيسره يمضي أحد على بعض الناس السنة والسلتان والثلاثة وما زار عمه ولا زار خاله ولا زار ابن عماته ولا خالاته والعم صنو الأبي العم كلام بل بعضهم لا يعرف أنه زار جده في القرية المجاورة جده ابو ابيها وابو امها لا يعرف انه زاره وقتل بجوار مرض من جوي بعيد عن 70 كيلو سبعين كيلو متر. وربما ذهب الى فرنسا مرات كثيره ربما ذهب الى فرنسا قريبه جدا فرنسا قريبة ما شاء الله اما سبعين كيلو بعيدة جدا بعيد 70 بعيد جدا جد. جد ربما ما زاره سنه وسنتان خال خالته عم وعمه ودره الخال لابن العم يمضي على بعض الناس السنوسة ما زاره ولا كلمه بالهاتف ولا سيما إذا مات الوالدان حلقة الوصل لما كان الوالدان أحياء ربما يضطروا إلى الزيارة معهما إذا مات أبواه وهما حلقة الوصل الارحام نسي هذا كله وهذا خطأ ضيئ حقهما حق الأرحام لا ينقطع بموت الأبوين ابدا فالخال حقه له ثابت في حياة الأبوين وبعد أبواتهما وكذلك العم وكذلك الجد والجدة علياء نزل وأبنائهم على ونزلوا لهم حقوق علينا لا بد من القيام بها لا بد وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أعظم الذنوب التي يتهاون بها كثير من الناس. يتهاون بها. ربما فعلت فعلا عققت به أبويك بعد موتهما. جاء في الحديث. إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه فتعجب الصحابة قالوا وكيف يسب الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب, ويسب أمه, فيسب أمه قد ستسبب بلعن أبويك بعد وفاتهما قد تتسبب بالطعن في أرحامك وقراباتك وقبيلتك بعمل سيء قالوا فلان ابن فلان لا بارك الله فيه ولا بابوه ولا في قبيلتي ولا بي ولا بجنسي اذا عملت عملا سيئا وقد تتسبب بالثناء عليهم اذا عملت عملا صالحا قالوا بارك الله فيه وبأبوي وفي قبيلتي دوله بارك الله ما شاء الله خيرا ولذلك إذا مات ابن آد قطحه لمن قاله ولد صالح يدعو له يدعو له من حقوق, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من حقوق الوالدين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 بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء يعني الباب دعاءه المستجاب بر الوالدين سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاه والسلام الجنه فإن فان الجنه تحت اقليهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين